5. استمع إلى الحوار وأكمل الفراغات مستعينا بالنص السابق ثم قرأه في الصف المحافظة على البيئة لماذا حث القرآن الكريم الإنسان في المحافظة على حماية البيئة يا زينب؟ حث الإنسان على حماية البيئة لكونها واجب ديني ولماذا أمر الله تعالى بحسن التعامل مع البيئة؟ لأنها ملكية عامة وأن الأرض وما فيها من الحيوان والنبات من نعم الله تعالى يا أحمد ويجب على الإنسان المحافظة على مكوناتها وثرواتها ومواردها أليس كذلك؟ طبعاً إذا لم يؤدي الإنسان واجبه ولم يشكر الله كان ذلك سبباً في زوالها بلى ومن أجل ذلك خلق الله تعالى الإنسان وجعله خليفة في الأرض